إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعيبه ونستطره ونعود بالله من شروعه ونفسناه ونسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا قد لا ومن يغلق فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو يا إله الذين آمنوا استقوا الله رحفة قادك ولا جموهن إلا وإنكم مسلمون يا إله رحنا شتق ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وضف منهما رجالا كثيرا ورداءا واستقوا الله أجل تساء المنبي والأرخام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 هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر امورها وخفافها وكل مبتدئ في بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار اما ما تعينون تسلمون ان فتنه المسيح الدجال فتنه عظيمه من المبين يمين الله نور الخليقه من الطين فيتبعه سبعون ألفاً من يهود أرضهان في بلاد فرس في بلاد إيران ويتبعه معهم كثير من الإسان والأعراض فيقولون أنزر القيام فيبدلون ضلالاً مهيناً فاللهما إنا نعوذ بك من فتنة المسيح السجال شاء الله سبحانه وتعالى أي نقول هلاك المسيح الدجال الكفاف على يد رسول من أولي العجل من الرسل ألا برور المسيح علم المريم فنزوله من العلامة الكبرى أزدادت على قرب الساعة وقيامها قال سبحانه وإنه يعلم للساعة فلا تنفرن بها أي وإن نزول علم لمريم علامة على قرب الزاعة فلا تشكوا في نزوله فيكون نزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بين علامتين عظيمتين ألا وهما قروض المسيح السجال وقروض يسول ونسول فهو المسيح بن مريم سمي مسيحا لأنه يسيح في الأرض يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وهو المضمية بأنه ولد من غير أب كما قال سبحانه إن مثل إيسا عرض الله كمثل آدم خلقه من ترام ثم قال له كن فيكون الحق لربك فلا تهم من المترين فليهم يدعون أنهم قتلوه وقربوه ووضعهم بعض الطوارف من المطار وطوارف أخرى من المطار يزعمون أنه ما ثم رُكِع بعد ذلك والطوارف الذي لا شك فيه ولا رَمِده أنه لا يزال حيّا عند الله سبحانه وتعالى وأنه سينزل في آبل الزمان كي يقاتل التجال واليهود وأنه سيزر الطريب ولا يؤمن فيه فإما إسلام وإما قتل ويقتل الغنزيل ويحكم بشجعة الإسلام قال الله تعالى آتيا عن يهود وبكفرهم وقومهم على مريم الثان العظيمة وقومهم إنا قتلنا النبيع عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما قلبوه وَمَا قَالَتُوهُ وَمَا طَالَبُوهُ وَلَا مِنْ شَكٍ وَلَا رَمَى وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ منه. ما مِّنْ مَا يَقُولُونَ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِذِ التَّبَاءُ قَرْنٌ وَمَا قَدَرُوهُ يَقِينًا ضَلَّ صَعْدُ الظَّاهِرِ إِلَيْهِ وَكَانَ ضَلَالًا عَظِيمًا فَأَنْزَلَ رَبُّكَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي لم يُغْسَل ولا يُطْرَب وإنما هو حجم عز الله سبحانه وتعالى ينزل في آخر الزمان ونزوله عذابة الكبرى للذبالة على قرب الشاعر وأكبر الله سبحانه وتعالى أن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان أي قال أهل الفتال أنه هو عيسى مريم قال قرآنه وإن إن أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موكه ويوم القيامة يكون عريض شهيدا وأما عن وعف يزوره فيكون في زمن خروب البجال في وقت يصبق فيه المقابلون المسلمون لصلاة قدر وهم مستحسون لكتاب البجال وأسباعه من اليهود كما جاءناها في حديث أبي مريرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فبيننا هم يعزون الانتفال يسوقون الصفور إذ رظيمت الصلاة فينزل عيسى المريم فيقول أميرهم البهدي تعالى تصر بنا فيقول لا إن بعضكم أمير بعض إن بعضكم أمير بعض تكرمة من الله هذه الأمة وأما كان نزوله فعند المنار في الضيطاء شرطية وقد ذكر الكثير رحمه الله تعالى أن هذا النسجد هو النسجد الأموي على القول الصحيح ولفتيل عشكا لمريم صفة ونزوله كذلك وصفا فكره الخالق المصدوب محمد صلى الله عليه وسلم فعلى أبي هرايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس بيني وبين عيسى نبي وإنه نازل فإذا رأيكموه فحفور هو عضل مربوع ليس بالطويل ولا بالقصير بين الحمع والفياض عليه مهر ومتان عليه مهروذتان والمهروذة هو الضوء المصطوع بالوضع والجهبران ورد عن كفته على أجلح الملكين كأن رأسه يغفر وإن لم يرسده بدل وإذا رفع رأسه انحضر منه جمال كالنؤل الجمال من الحبات من الفضة فإذا نزل نتيح عيسى بن مريم قام بأعمال كثيرة أول هذه الأعمال وهذا الظهر قيادة جيد المسلم لقتال السجال السفادة وأشباعه من الجهود وغيرهم فبينما المسيح السجال يكون محاصرا لنصادة من المسلمين فيأمرهم عزا عليه السلام بفتح البابة فيفتحونه وضراءهم السجال معهم سبعون ألف يهودين كلهم ذو شيء محنى فإذا نظى إليه السجال ذات كما يروح المد كلمان ويرطرق السجال هاربا فيدركه عند شبن مريم عند مكان قرب ديت المقدس يدعى ذات نشط فيطربه ضربة في فيقضي عليه ويري المسلمين ثم السجال في حلمته إذا من يعلم السلام أن أنذوبة السجال قد اتهت وأن هذه الحقيقة التي يزعوها السجال إنما هي كبب والفراق وحتى يصدق الناس أنه قد مات حقيقة وذلك لما أطاره من الزلال العظيم في وقت السجال فلو كان التجزال وقفا حقا لما كان مغلوبا ولكن لا يحيث المطلوب الصيد إلا بأهله من الأعمال التي يقوم, يقوم بها المسيح ابن مريم عند نسوله إلغاء شعائر النصارى ورموزه التي حرموا بها دين الله سبحانه وتعالى حتى يعلم الناس كلهم أجمعون أنه لا أن يحكم بالشريعة المحمدية وأن الدين الذي عليه النصارى دين راضع لذن دين الله في صحيح مسلم أن النبي الله عليه وآله وسلم قال كيف أنكم إذا نزلت المريا فأمكم منكم يعني فأمكم وحكمكم وحكم منكم لإكتال الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فإذا لدى عيسى بن مريم حكم في القرآن الكريم ولن نحكم لا بالثورات ولا بالنجيل لأن شريعة الإسلام ناسقة للشرائع التي قبلها كما قال سبحانه وأنزلنا إليك الكتاب الحق مُصَبِّضَ بِنَا وَيْنَ يَدِهِ مِنَ الْكِسَابِ وَمُهَيِّنًا عَلِيْهِ ناجقاً للكتب كلها وَمُهَيِّنًا عَلِيْهِ فاحكم بيتهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم عما جاءت من الحق لكل من جعلها منكم شبعكم ومن هذا فيحلي المسيح عيسى بن مريم ما كان تهدوراً من شريعة الإسلام فَاللَّهُمَّ إِنَّا نَسْهَلْكَ الْعَبُّ وَالْعَافِيثَةِ فِي الدُّلْيَا وَالْآَفِرَةِ وَاللَّهُمَّ إِنَّا نَحْتَدُكَ على نِعْمَةِ الْإِسْفَارِ وَالصَّنَّةِ الحمد للباد وكفاء والصلاة والسلام على النبي المصطفى ومن على آثاره سار وكفاء فإذا نزل ابن مرحبا حجما على الناس عجلا فإنه لا يقبل كذل الإسلام ولا يقدر في الياح فإما السيف وإما الإسلام عن أبو رياض أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نمشي بيده لينشكن أن ينزل فيه مذل مريم حكماً عدلاً فيأثر الصريق ويأثر الخنزيل ويضغ في الياح ويقاتل الناس على الإسلام فيهلك الله عز وجل في زمانه ال민ن كلها والازيال كلها الا الإسلام الاسلام واخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم ان عيسى بن مريم سيحرج بيت الله سبحانه وتعالى قلنا ونهى ما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه واله ولما قال